وما أنتم عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عابي لتدزرم القرى ومن حولها لتدزرم القرى ومن حولها وتذر يوم الجمع لا ويب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو ش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 وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِمْ شَيْئًا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبَ فَأَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْعُوْكُمْ فِيهِ لَيْسَكَ مِثْلُهُ شَيْئًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مقاليد السماوات والأرض يبسط الفزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين, أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه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 وَاِنَّ الَّذِينَ نَوَّرَثُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْ هَمْرَبَ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحادون في الله بعدما استجيب له حجتهم ضائعة حجتهم باطلت نادع بهم عليه الغضب وله عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري كلام الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وآمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يعزل بقدر ما يشاء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 نصبت فبما كسبت أيديكم ويغفر كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ورده ولا نصير. ومن آياته الجوار في بحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات كل صبار وشكور أو يُبِقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصادهم بغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله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 وتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِنَّا مَدِينُونَ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَى مُعْرِضِينَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنَ الْخُرْصِ الْخَطِيرِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يبني الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن وَيَكُونُ لِلْبَلَاءِ وَإِنْ لَذَ قُلْنَا لَهُ آنَسْنَا رَحْمَتَهَا فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ السَّيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَنَّلْأْهُ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ نَثْوَاهُ وَيَهْدِي يَشَاءُ الدكور. من يشاء واقئماً ويجعل من يشاء واقئماً إنه عليم القدير وما كان البشر يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو من وراء أو يرسل رسولاً فيوحى بهم ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا ليك روحا من ما كنت تدريب الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نحدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتحدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير